Ve isteğilon kabil azab. Velaola ajal msemalajab. Hemul azab. Ve layetiyen hem bıutte. Vhem وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُرْشَوْنَ الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُنْزِلِينَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ve الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبأ أنه من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْطِلُونَ